ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد نبلا لئن لا لنخرجن وَلَا نطيع فيكم أحد نبذا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إِنَّهُمْ لكاذبون لَئِنْ اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم وَلَئِن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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيبن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون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 إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما اخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواه السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا يبصقون ويبصقون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا تكفرون وودوا لو تكفرون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 في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ والبغضاء وَبَدَى حتى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله بِنْ شَيْءٍ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 لقد كان لكم فيهم اسوهى حسنه لمن كان يرجو الله كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد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 وظاهروا على إخلاجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات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 لا هن حل لهم يَحِلّونَ يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن إذا أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسالوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من الْكُفَّارِ إلى الكفار الَّذِينَ فآتوا الذين ذهبت مَا مثل ما أنفقوا واتقوا اللَّهَ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات اذا جاءك المؤمنات يذاينك الا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يسرق ولا يزنون ولا يقتلوا ولا ياتين بمهتان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 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله إليكم فَلَمَّا زَعَوْا أَزَعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ ومبشرا برسولياته من بعد يسمه أحمد فلما جاءه بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن ظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ان نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تجارتكم من عذاب نليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأفسكم زلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم جنوبكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم وأخلا تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا لله كنوا أنصارا لله كما قال إسحٰد بن مريم للحوارين من أنصار يأۡلا الله من أنصار يأۡلا الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائف فأيّدنا الذين آمنوا على أعدوهم فأصبحوا ظاهرين.